إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغسره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور أمالنا من يهده الله فلا مضل له وحيكم الله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 ان الله كان عليكم عقيبا اما بعد فان اصلق الحديث كتاب الله وخيال هدا هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشمل الامم محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نسال الله جل في علا ان يحيانا ياكم من عذاب النار نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الغرف الطيبات مع كاتب ونساله جل في علاه كما جمعنا في هذه الغرف ان يجمعنا بكم في الجنه مع حبيبنا وقرّه عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومع صحابته الغر الميامين هدي الله عليهم اجمعين مرحبا باخوالنا واخواتنا الغافلين بالبركات جزاكم الله خيرا على حضوركم ومتابعتكم ونسال الله تعالى ان يجعل هذه اللقاءات المباركه في ميزان حسناتنا جميعا مع حصه جديده من على المجلس الوابه من فقه الدعوه واليوم سنتكلم عن قضيه تتعلق بالدعوه وهي التقصير في الدعوه الى الله التقصير في الدعوه الى الله قال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى لِيوَاجِ اعْذِمَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ هَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ كِتْمِ الْعِلْمِ مَنْ وَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمًا فعليه ان يبلغه وان يعدمه غياهب اذا هذه الايه موجبه لاضهار علوم الدين وهي تنبيها للناس وزجره عن كتمانها ونظيوها في بيان العلم وان لم يكن فيه ذكر الوعيد كاتمه قوله تعالى فلولا نفر من كل فئقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذوا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فاء في حديث من كتم علما يعلمه ففاء يوم قيامتي ملجما باللجام من نار قوله سبحان ما انزلنا من البينات المراد كل ما انزله الله على الانبياء كتابا وحيا دون ادله العقول دون ادله العقول وانما المقصود ما احيا الى عصله عليهم السلام ما انزلنا من البينات والهدى الهدى تدخل فيه الدلائل العقليه والنقليه كما جاء في قوله تعالى هدى للمتقين ان الهدى عباره عن الدلائل فيعم الكل فان قيل فقد قال والهدى من بعد ما بينناه للناس فعاد الى الوجه الاول قلنا الاول هو التنزيل والثاني ما يقتضيه التنزيل من الفوائد ما يقتضيه التنزيل من الفوائد وعلم ان الكتاب لما دل على ان خبر الواحد والاجماع والقياس حجه فكل ما يدل عليه احد هذه الامور فقد دل عليه الكتاب فكان الكتمان داخلا تحت الايه فتبت انه تعالى توعد توعد على كتمان الدلائل السمعيه والعقليه وجمع بين الامرين في الوعيد فهذه الايه تدل على ان من امكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجاً إليها ثم تركها أو كاتم شيئاً من أحكام الشرع مع شدة الحاجة إليه فقد لحقه الوعيد العظيم من بعد ما بيناه للناس في كتاب قيل في التوراة والإنجيل من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأحكام وقيل اراد بالمنزل الاول ما في كتب المتقدمين والثاني ما في القران ان مقول تعالى اولئك يلعنهم الله اللعنه هي ماذا هي الابعاد في اصل اللغه الابعاد وفي عرف الشرع الابعاد من التوات او الطارد للرحمه الله جل وعلا نعم. ويلعانهم اللاعون في جبء يحمل على من لمن اللعنه تاتي وقد اتفقوا على ان الملائكه والانبياء والصالحين كذلك فهم داخلون تحت هذا العموم لا محاله ويؤكدوا قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاء أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والنات أجمعين والناس ذكروا وجوه آخر أحدهما أن اللاعنين هم دواب الأرض وهوامها فإنها تقول منعنا القطر بسباب معاصب أو معاصب بني آدم أه؟ عن مجاهد وعكيمة إنما قال اللاعنون ولم يقل اللاعنات لأنه تعالى وصفها بالصفة من يعقل فجمعها جمع من يعقل كقوله تعالى والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقالوا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وكل في فلك يسبحون وتانيها كل شيء سوى الثقلين الجن والانس القيل كيف يصح اللعن من البهائم والجمادات ها قلنا على وجهين الاول على سبيل المبالغه ها وهو انه لو كانت عاقله للعنتهم للعنتهم الثاني ان في الاخره اذا اعيدت وجعلت من العقلاء فانها تلعن من فعل ذلك في الدنيا ومات عليه وثالثها ان اهل النار يلعنونهم ايضا حيث كتموهم الدين فهو على العموم وابرها قال ابن مسعود اذا طلعنا المتلاعنان وقعت اللعنه على المستحق فإن لم يكن مستحق رجعت على اليهود الذين كتموا ما انزل الله سبحانه وتعالى وخامس عن ابن عباس ان لهم لعنتين لعنه الله ولعنه الخلائق ولعنه الخلائق نعم ويدل على ان احدا من الانبياء لم يكتم ما حمل من الرساله الا كان داخلا في الايه اني لسه هناك نبي ها او صمت كتم شيئا ولهذا يقول امام مالك رحمه الله من زعم ان محمدا ها يعني كتم شيئا فقد ادعى ان محمدا خان الرساله نعم ان هناك من يقول بان هناك امور علمها الرسول واخفاها عن امتي يستحيل هذا اي رسول اي نبي لم يكتم شيئا مما انزل عليه نعم تمام قاتلهم الله الغوافض يقولون بان رساله محمد ناقصه <تصفيق> نعم طيب اعلم انه تعالى لما بين نعم لما بين عظيم الوعيد في الذين يكتمون ما انزل الله قال الجوج ان يتوهم ان الوعيد يلحقهم على كل حال فبين تعالى انهم اذا تابوا يعني اذا تابوا تغير الحكم ودخل في اهل الوعيد وقد ذكرنا ان التوبه عباره عن الندم على فعل قبيح لا غير دون سواه لان من ترك رد الوديعة ثم ندم عليه لان الناس ذموه او لان الحاكم رد شهادته ولم يكن تائبا وكذلك لو عزم على رد كل وديعه والقيام بكل واجب لكي تقبل شهادته او يمدح بالتنائي عليه لم يكن تائبا اها اذا باب التوبه وماذا الندم عباره عن الندم على فعل القبيح ما لغا ودسوه ها لا تقول ندمك للناس وانك تائب الى الله تعالى وكد وكد حتى يقل بان بانك توبت او بانك كد او تعود الى منصبك الذي كنت فيه او كد وكد هذه ليست توبه نعم وبينوا فدلت هذه الايه على ان التوبه لا تحصل الا بطرك كل ما لا ينبغي وبفعل كل ما ينبغي وبفعل كل ما ينبغي واصلح عم في كل عم في الكل نعم فالاولئك اتوب عليهم وقبول التوب المعنى المجازات التواب اعتقد ان ما انما افاد قبولها استحقاق التواب لانه لا يستحق بها سواه ويخرج الفعل هنا التواب القابل لتوبه كل ذي توبه فهو مبالغه التواب على وزن فعال مبالغه في هذا الباب وان التواب الرحيم تواب ورحيم سبحانه وتعالى التنبيه على انه لرحمته المكلف بالمكلفين من عباده يقبل توبته وقبل توبتهم بعد التفريط العظيم منهم يقول الشيخ سعد رحمه الله في تفسيره هذا وعيد شديد لمن كتم ما انزل الله عليه وسله من العلم الذي اخذ الله الميثاق على اهله ان يبينه للناس ولا يكتموه فمن تعوض عنه بحطام الدنياوي لا اله الا الله يعني من طا كالعلم او اخذ العلم من اجل حطام الدنياوي ولم يبينه بسبب انشغاله بالحطام الدنيوي وما اكثر هؤلاء شغلتهم الدنيا وشغلتهم المشايع عن تبليغ دين الله جل وعلا فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ امر الله فاولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار لان هذا الثمن الذي اكتسبوه انما حصل لهم باقبح المكاسب واعظم المحرمات فكان جزاؤهم من هذا من جنس عملهم ولا يكلمهم الله يوم القيامه بل قد سخط عليهم واعاد عنهم فهذا اعظم عليهم من عذاب النار يعني هذا هذا الفعل من رب جل وعلا واخطر من النار اعراض عنهم لا يكلمهم يوم القيامه ولا يزكيهم لا يكلموا يعرضوا عنهم اي لا يطهروهم من الاخلاق الذليله وليس لهم اعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء والجزاء عليها وانما لم يزكيهم لانهم فعلوا اسباب عدم التزكيه التي اعظم اسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوه اليه فهؤلاء ينبذوا كتاب الله وواعرض عنه واختار الضلاله على الهدى والعذاب على المغفيه فهؤلاء لا يصبح لهم الا النار فكيف يصبحون عليها وان لهم الجلد عليها انتهى كلام الشيخ سعدي رحمه الله والله ان الامر خطير ان يكتم ان يكتم المسلم علما ولا يشترط في هذا العلم ان يحوز جميع العلوم الشرعيه يعني لو عالم قدير من العلوم فعليه ان يبلغه وان يعلمه غياهه والله جل وعلا والله شلل على اخذ الميثاق على اهل الكتاب بتبليغ الكتاب تمام قال تعالى واذا اخذ الله ميتا اقل الذين أو تكتبه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلًا فبئس ما اشتروا حكى سبحانه وتعالى جزءًا آخر من آيات أهل الكتاب فقال وإذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينن لتبيننه للناس ولا تكتمونه ما هو المتاق والعهد الموثق المؤكل أخذ سبحانه العهد على الذين أوتوا الكتاب بأمين أولهما بيان ما في الكتاب من أحكام وأخبار وتانيهما عدم كتمان كل شيء مما في هذا الكتاب مما في هذا الكتاب ولمعنى اذكر ايها المخاطب وقت ان اخذ الله العهد المك... المؤكد على اهل كتاب من اليهود والنصارى بان يبينوا جميع ما في الكتاب من احكام واخبار وبشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم الا يكتموا شيئا من ذلك لان كتمانهم للحق سيؤدي الى سوء عاقبتهم في الدنيا والاخره والتامين في قول تعالى لا تبين انه يعود الى كتاب مشتمل على الرغاوى والشائع والاحكام وبشارات الخاصه بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم لكن اهل الكتاب ولا سيما العلماء منهم ماذا فعلوا نقضوا عهودهم مع الله وقد حكى سبحانه ذلك في قوله فانبذوه وَرَأَ ضُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ تَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ نبدوه النبد هو الطرح والطرق والإهمار لعنهم الله والله لو صرحوا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلوا الطريق على رسول الله في دعوته لكنهم حسداً وحقداً وكراهية لأن الدعوة ولان النبي ما ظهر فيهم انهم كتموا ما في كتبهم ها وان بدوه وطرقوه اذا اهل الكتاب الذين اخذ الله عليهم العهود بان يبينوا ما في كتاب ولا يكتموا شيئا لم يكونوا اوفياء بعهودهم بل انهم نبذوا ما عاهدهم الله عليه وطرحوه وراضوه باستهانه وعدم اعتداد نبدوه هو او امكنايه عن استهانتهم بالمنبود نضئ الى هذه الصفه البليغه نبدوه وراء ظهورهم طرحوه وراء ظهورهم ها يعني استهالوا بهذا الكتاب استهانه منهم بهذا الكتاب ما طرحوه امامهم وانما طرحوه وراء ظهورهم ها وإعراضهم بالكليه وإهمالهم له إهمالا تاما لان من شان الشيء المنهود ان يهمل ويترك كما ان من شان الشيء الذي هو محل اهتمام ان يحصى ويجعل نصب العين ان تضعه امامك لتحصيه لتنظر اليه هذا من الاهتمام اما انك اذا كنت ترفض شيئا ولا تعيده فأنت تلقي ولا أضرك لكي لا تلتفت لا تلتفت إليه والضمير في قوله فانبذوه يعود على الميثاق باعتبار أنه موضع الحديث ابتداء موضع الحديث ابتداء قال زلل في علاه ايه تدل على وجوب البيان للناس وما ارسلنا من قبلك الا ايجالا نوحي اليهم فاسالوا الذين كنتم تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما انزل اليهم ولعلهم يتفقهون يقول جل في علاه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ارسلنا من قبلك الا ايجالا ها بل رجال اي لست ببداع من الرسل فلم نرسل قبلك ملائكه بل رجال كاملين لا نس نوحي اليهم نوحي اليهم ماذا الشعائر والاحكام ما هو من فضل واحسان على العبيد من غير ان ياتئ شيء من قبل انفسهم فاسالوا اهل الذكر ها فسالوا اهل الدكه اي الكتب السابقه ان كنتم لا تعلمون نبا الاولين وشككتم على بعث الله رجالا فاسالوا اهل العلم بذلك بذلك الدين نزلت عليهم الربع والبينات فعالموها وفهموها فانهم كلهم كما قد تقرر عندهم ان الله ما بعث الا رجالا يوحى اليهم من اهل القرى وعموم هذه الايه فيه مدح اهل العلم وان اعلى انواع العلم بكتاب الله المنزل فان الله امر من لا يعلم بالرجوع اليهم في جميع الحوادث في صوت في صوت انما افضل اهل افضل اهل الذكي اهل هذا القران العظيم اهل هذا القران العظيم فانهم اهل الذكي على الحقيقه واولى من غيرهم بهذا الاسم لهذا قال تعالى وانزلنا اليك الذكر القران الذي فيه ذكر ما يحتاج اليه العباد من امور دينهم ودنياهم الظاهر والباطن الظاهره والباطنه لتبين للناس ما انزل اليهم هذا شامل لتبين ألفاظه وتبين معانيه لعلهم يتفكرون يتفكرون فيه يستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم واقبالهم عليه قال الامام ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم عنكرت العباد ذلك عمان انكر منهم وقالوا الله اعظم من ان يكون ها رسوله بشرا فانزل الله تعالى كان للناس عجبا انا اوحينا الى عجل منهم وقالوا ما ارسلنا من قبلك الا يجالا نوحي اليه وما أسنى من قبلك أيها رسول الكريم لهداية الناس وإنشار من الحق إلا رجالا مثلك وقد أوحين إليهم بما يبلغونه إلى أقوامهم من نصائح وتوشيهات وعبادات وتشريعات ولقد لقي هؤلاء الرسل من أقوامهم مثل ما لقيت من قومك من أدى وتكذيب وتعنت في الأسئلة فالمقصود من الآية الكريمة تسلية للنبي وما أسنى من قبلك أيها رسول الكريم صلى الله عليه وسلم والرد على المشركين فيما أصاوه حوله صلى الله عليه وسلم من شبهات وجوب الدعوه او تبرغ الدعوه للرجال والنساء قال تعالى واذ اذكروا ما يتلى في بيوتكم من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا الموارد بايات الله القران والحكم اسرار القراني وسنه اصولي وامرهن ها وامرهن بذكر يشمل الذكر ورفضه بتلاوته وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه واستخراج احكامه وحكمه وذكر العمل به وتأويله إن الله كان رطفا خبيع يدرك أسرار الأمور سبحانه وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي يبينها المرء ويسرها فلطفه وخبرته يقتل حتى هن على الإخلاص وإسرار الأعمال من مجازات الله على تلك الامال ختمت سبحانه هذه التوجيه الحكيم بقوله تعالى وكون ما يتا في بيوتكم من ايات من ايات الله والحكم وكون في انفسكم ذك كان متصلا وذكرنا غير كن على سبيل الارشاد بما يتا في بيوتكم من ايات الله البينات الجامعه بين كونها معجزات باله على صدق النبي وبين كونها مشتمل على فنون الحكم والحكم والحكم والاداب والمواعظ صح ان يكون المواضع في ايات القران الكريم وبالحكم اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته ان الله كان موقف الخبيه ا اي لا يخفى عليه شيء من احوالكم لا يخفى عليه شيء من احوالكم وقد انزل عليكم ما فيه صلاح اممكم في الدنيا والاخره والله من تمسك بهذا القران لن يضل ولا يشقى والله انه العروه الوثقى عندما تعود الامه الى هذا الكتاب ستعود كما كانت لان مصادر قوتها هي كتابي الذي جلا وعلا اذا في الايه الكريمه اشار الى انهن وقد خصهن الله تعالى بجعل بيوتهن موطنا لنزول القران ولنزول الحكمه احق بهذا التذكي وبالعمل الصالح من غيره لقد جعل الاسلام ووجد المجتمع العربي كغيره من المجتمعات في ذلك الحين ينظر الى الماء على انها اداه للمتاع واشباع الغريزه ثم ومن تم ينظر اليها من الناحيه الانسانيه نظره هابطه كذلك وجد في المجتمع نوعا من الفوضى في العلاقات الجنسيه وجد نظام الاسره مخلخلا هذا وذلك إلى هبوط النظرة إلى الجنس وانحطاط الضبق الجمالي والاحتفال بالجسديات العائمة وعدم الالتفات إلى الجمال الرفيع الهادي النظيف يبدو هذا في أشعار الجاهلية حول جسد المرأة والتفاتاتهم إلى أغلاط المواضع فيه وإلى أغلاط المعين فلما أن جاء الإسلام أخذ يرفع من نظرة المجتمع إلى المرأة آه ويؤكد الجانب الإنساني في علاقات جنسين فليست هي مجرد متاع أو هي إشباع لجوعة الجسد وإطفاء لفرة اللحن والدم وإنما هي اتصال بين كائنين إنسانيين من نفس واحدة بينهما مودة ورحمة وفي اتصالهما سكن وراحة ولهذا الاتصال هدف مرتبط بإرادة الله ورحمة في خلق الانسان وعمارة الارض وخلافة هذا الانسان فيها بسنة الله كذلك اخذ يعني بعربة يعنى بعربة الاسره ويتخذ منها قاعده قاعده للتنظيم الاجتماعي وبعدها المحضن الذي تنشا فيه الاجيال ويوفر الضمانات لحمايه هذا المحضن وصيانته ولتطهيره كذلك من كل ما يلوث جوه من المشاع والتصورات وانه لحض العظيم يكفي التذكي به تلك الحس النفس جلاله قدره ولطيف صنع الله فيه وجزاله النعمه التي لا تعدلها نعمه وبعض ما يلي ايكراها في الدين قال تعالى لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعورة الوسقى لانفصام لها والله سميع العلم يخبر تعالى أنه لا إكره في الدين لعدم الحاجة إلى الإكره عليه لأن الإكره لا يقوم إلا على أمن خفية أعلامه غامضة آثاره او امين في غايه الكراهه للنفس اما هذا الجن القويم والصراط المستقيم فقد تبينت اعلامه للعقول وظهر طرقه وتبين امره وعرف الرشد وعرف الرشد من الغي فالموافق اذا نظر ادنى نظره اليه اصاغه واختاره واما من كان في القصد فاسد الإرادة خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح فهذا لليس لله حاجة في إكرائه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه والمقره ليس إيمانه صحيحا ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين وإنما فيها أن حقيقة الدين محاربا من حيث هو موجب لقبوله لكل من سفن قصد اتباع الحق اما القتال وعدمه فلم تتعرض له الايه وانما يؤخذ فرض القتال من نصوص اخرى ولكن يستدل في الايه الكريمه على قبول الجزيه من غير اهل الكتاب كما هو قوله كثير من العلماء فمن يكفر بالطاغوت يتقي عباده ما سوى الله وطاعه الشيطان ويؤمن بالله ايمانا تاما اوجب له عباده ربه وطاعته فقد استمسك بالغره الوثقه اي بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت اركانه وكان المتمسك به على ثقه من امه لكونه استمسك بالعروه الوثقه التي الانفصام لها وام من عكس القضيه فكفى بالله وامن بالطاغوت ها وامن بالطاغوت ام فقد اطلق هذه العروه الوثقه التي بها العصمه والنجات واستمسك بكل باطل مقاله الى الجحيم والله سميع عليم فيجز كل منهما بحسب ما علمه منهم من الخير والشر وهذا هو الغايه وبارك السلام وهذا هو الغايه لمن استمسك بالعروه الوثقى ولمن لم يستمسك بها الاكراه معناه حمل الغير على قول او فعل لا يريده عن طريقي ان يكون انطيق التخويف او التعذيب او ما يشبه ذلك والمواد بالدين دين الاسلام والالف واللام فيه للالعاد والرشد الاستقامه على طريق الحق مع تصلبه فيه مصدر رشيد يرشد ويؤوى ويرشد اي يهتدي والمراد الحق والهدى الحق والهدى والغي ضد الضلت مصدر غوايه قوي يضل في معتقد او راي ويرى بعض العلماء ان نفي الاكراه هنا خبر في معنى في معنى النهي اي لا تكره احدا على الدخول في دين الاسلام فانه بين واضح في دلائله وبراهينه فمن هداه الله له ونور بصيرته دخل فيه على بصيره ومن اضله واعمى قلبه لا يفيده الاكراه على الدخول فيه وقال بعض العلماء ان الجمله هنا على حالها من الخبيه والمعنى ليس في الدين الذي هو تسبيق القلبي وادعاء في النفس إكراه واجبار من الله تعالى لاحد لان مبنى هذا الدين على التمكين والاختيار واماك الثواب والعقاب ولولا ذلك لما حصل الابتلاء والاختبار ولا بطل الامتحان فما يكره بالطاغوت الطاغوت اسم لكل ما يطغى الانسان الاصنام المال اوتان والشيطان ها هو كل راس في الضلال وكل ما عبد من دون الله ها كما قال جماعك الطاغوت وكل ما عبد من دون الله وهو مخود من طغايا طغى يطغى كسعى يسعى طغيان وطغيان او من يطغى طغوا طغوانا اذا جاوز الحد وغلا في الكفي وعثرثا في المعاص والفجود والعروه في اصل معناها تطلق على ما يتعلق بالشيء من عراه اي من الجهه التي يجب تعليقها وتجمع على عول والعروه من الدلو والكوز مقبضه المقبض يعني المقبض ومن الثوب مدخل زرفه ها يعني ذلك المد... الـ الـ الـ الشق الذي تدخل فيه ذيل التوب يسمى كذلك كامله العوطه ها يعني نوطقه مذكر ام مؤنث العوطه هذه الكلمه مذكر ام مؤنث نعم ها لو قال شيء اخر نعم هنا كمان كتب مؤنث ام مؤنث نعم مؤنث ها والمدكر ماذا نقول ها المذكر ماذا نقول اذا كانت الوتقه مؤنث نذكرها تصح مركبها هو الاوثق الاوثق الافعل فعلا الاوثق الوثقه نعم ما طلع شيء وما الشيء المحكم الموثق يقال وثق بالضم وثاقه اي قويه وثبته فهو وثيق اي ثابت محكم ثابت محكم اذن انفصام نعم ما معنى الانفصام اذن انفصام ام اذن انفصام ها انشقاق نعم كذلك الانفصال نعم ها قيل كذلك عين كساء والقسم قيل قسم الشيء وقطعه والمعنى فمن خلع الانداد والاوثان وما يدعو اليه الشيطان من عباده غير الله وامن بالله تعالى ايمانا خالصا صادقا فقد ثبته امره واستقام على الطريقه المثلى التي لن انقطاع عليها وامسك من الدين باقوى سبب واحكم عواطم باقوى سبب واحكم عواطم نعم طيب أو بمعنى كما يرى بعضهم أنه من الواجب على العاقل بعد ظهور الآيات البيينات ها على أن الايمان بدين الاسلام حق ومرشد وعلى أن الكفر به غي وضلال أن يدخل عن طواعيه واختيار في دين الاسلام الا يتداه الله والا يكره على ذلك بل يختاره بدون قسر او تردد مليون قصين او تردد نعم طيب اذا ان شاء الله تعالى حطنا لكم مقطع نكتفي لهذا القدر سائلين الله جل في علاه ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يوفقنا لدعوه الله جل وعلا كما يحب ويرضى جزاكم الله خيرا على متابعتكم تقبل الله منا ومنكم فرائف ان الكتل الفصل الطيران في الغرف في الغرف الاخرى اذا من الافضل ان نتوقف ان شاء الله تعالى حتى لا ينقطع او لا نتوقف يعني على اغم انوفنا نسال الله تعالى ان ييسر الامور وان يصلح الاحوال وا نسال الوجنه الكريمه ان ينفعنا بما سمغنا ما يجئ على هذه المجالس من المجالس التي يرضى الله تعالى عنها ومن المجالس التي يتباهى بها المجند على ملائكته ونسلج جل شيعنا ان يجمعنا على كل خير وان يجمعنا على تقوى وان يجمعنا على سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل كما جمعنا في الدنيا وفي هذه الغرفة مبركات أن يجمعنا جميعا في الجنة مع حبيبنا ومع نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم ومع صحابته عزي الله عنهم أجمعين وإن أصبنا فمن الله جل ببعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يقفى خطأنا وأن يتجاوز عن جنوبنا اما نسال من جل في علا ان يختم لنا ولكم بالحسن اللهم اننا نسالك حسن الخاتمه اللهم اننا نسالك حسن الخاتمه اللهم اننا نسالك حسن الخاتمه اللهم اننا نسالك شهاده في سبيلك او وفاهه في سبيلك بين يديك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد أما بأكث على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حين يجير سبحانك اللهم ومحمدك أشهد بلا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته